أَسَ رَبُّ إِ قَدْلَقَكَُّ أَ يُبَدِلَهُ أَزْواج خَييرًا مِنْ كَُّ مُسلمَات مُسلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قانتَاتٍ تَ إِباتاتٍ عَابِداتِ سَائِحاتِ ثَباتاتِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهِ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 عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ويدخلكم جنات, وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا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 كان تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانات وما فلم يغنيا عنهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا